وَكَيفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَادَ عَن سَوَاءِ الصِّرَاطِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ وَعْ جَاعِلُهُ بِحَذْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءَ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بي منتي اخوانا فاصبحت دنى نسي اخوانا وكنتم على شفافه من نار فانقذكم منها ذَلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَلَتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ ورُفِعَ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَنَفَّرَقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بعث بما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسوى الزوجوه فأما الذين سوى أحدت وجورهم أكفرتم بعد إيمالكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نسلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين